بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وأحبابه ومن اتابع أهداكم أما بعد أيها الأحباب الكرام هذا المجلس مقدمة لما سيتلوه من مجالس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخه وتاريخ صحابته والتابعين ومن بعدهم وبداية لابد أن نضبط ما المقصود بمصطلح السيرة ما المقصود بمصطلح السيرة نحن نعلم أن هناك كتبا تسمى بكتب السيرة وهناك مقولة بأن أول من صنف في السيرة ومحمد بن إسحاق وهذا القول يحتاج إلى تأمل ونظر ذلك أن هذا المصطلح لم يظهر ولم ينتشر إلا بعد القرون الفاضلة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القرون الأربعة هذا مصطلح حادث وهنا مسألة لا بد أن أشير إليها وهي ليس كل لفظ حادث بالضرورة يعد بدعه ليس كل لفظ حادث بالضرورة يعد بدعة لسيما إذا كان له تعلق بمصالحات العلوم والفنون والمناهج مثلا مصالح الفقه هذا مصالح موجود في لغة العرب ونص عليه القرآن كما اتت به السنة كقول الله عز وجل حكاية عن المشركين ما نفقه كثيرا مما تقول وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وحديث معاوية وغيره وحديث عبد الله بن عباس عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فالفقه لا يعنى به معناه المتأخرون إذ إن الفقه عند المتأخرين يطلق على المباحث التي تدرس مسائل العبادات والمعاملات واحيانا يطلق على الفقه علم الفروع ويطلق على الاعتقاد علم الأصول, علم الأصول وهذه كلها تسميات حادثه لم تكن موجودة في الزمن الأول لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا تابعيهم ولا تابعيهم فالقرون الفاضله لم تظهر فيها هذه المصطلحات فيا هل إطلاق لفظ الفقه لدلاله على مبحث معين من العلم أو الفن هل يعد في ذلك ابتداع لا ليس هذا ابتداعا لان هذا على مستوى الاصلاح والعلوم على مستوى الاصلاح والفاظ والفاظ العلوم فالإصلاحات والفاضل العلوم لا ينبغي أن نتشدد فيها بل إن الأمر يكون فيه على السعر ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله عندما تكلم عن مسألة الصوفية ثم فصل أقوال الناس في نسبة في الصوفية هل هي نسبة إلى لبس الصوف؟ أم هي نسبة إلى الصفاء أم نسبة إلى الكلمة اليونانية صوفيا بمعنى الحكمة أم هي نسبة إلى بعض قبائل العرب أم هي نسبة إلى الصفة التي كانت موجودة في أخريات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان فقراء الصحابة يستضلون بها ويجلسون تحتها وينامون ويأكلون ويشربون إسارض كل ذلك ثم بين أن اللفظ من حيث اللغة لا يحتمل إلا وجها واحدا وهو أنه نسبة إلى ماذا إلى الصوف لأنه إذا كان نسبة إلى صفاء يبقى نسبة له إيه؟ صفائي, صفائي إذا كان نسبة إلى صفاء يبقى إيه؟ صفوي وهكذا فأبطل كل النسب ولم يبق إلا النسب إلى, إلى الصوف ثم أيد ذلك بعض الآثار كأثر محمد بن سيرين عندما وجد قوما يلبسون الصوف فقال لماذا يلبسون الصوف فقيل له يتشبهون بعيسى بن مريم فقال هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم وهذا بالفعل حق لا ينبغي للمسلم أن يترك شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينتحل غيرها أو لينتهج نحلة نبي آخر لأنه ما من نبي إلا أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق أنه إن كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه وأن يدخل في دينه كما ثبت بذلك النص عن ربنا سبحانه وتعالى ثم قال بعد ذلك وتنازع الناس في الصوفية ثم فصل وقال لم بغي أن توزن هذه أو يوزن هذا المصطلح على ميزان الشرع فما وافق الشرع قبل وما خالف الشرع رد فقال هناك من الصوفية من كانوا متسننين وكان منهجهم منهج الجماعة وأهل السنة وذكر منهم سيد الطائفه ابو محمد الجنيد وذكر منهم عبد الله بن سهل التستري فقال هؤلاء كانوا من ائمه الناس ومن علماء الدين ولهم الكلمات الجامعه والعبارات الصحيحة الموفقه وهؤلاء الناس ربما حدثت لهم أحوال فخرجت منهم الفاظ او بدت منهم اشياء مخالفة للشرع لم يقصدوها, لم يقصدوها فينبغي أن تطوى ولا تروى تطوى ليه ولا تروى لأنه لم يقصد إذا كان الرجل متسننا مهتد يسير على الخير والحق ولا يقصد الخطأ لا ينبغي أن نشوهه بهذا الخطأ لأنه لا يقصده طبعا عندنا آدم أخطأ ولكنه لم يقصد الخطأ فهل نشوه آدم بما فعل لا رجل لم يقصد ثم تاب من خاطئته فأولئي القوم المتسننون الملتزمون بالكتاب والسنة الذين يقول الواحد منهم إن الخاطر يرد علي فلا أقبله حتى أعرضه على الكتاب والسنة الواحد منهم يقول كده يقول أحيانا يهجم علي خاطر أو أفكر في حاجة فعرضها الأول على الكتاب والسنة إن قبلت هذه المسألة الكتاب والسنة وكان الكتاب والسنة يعني القائم في هذه المسألة خلص وإلا فلا ثم ذكر هناك طائفة زنادقة الصوفية وملاحدة الصوفية الذين يسقطون الإرادة الشرعية يسقطون الإرادة الشرعيه ويظنون أنهم ببعض الأمور يصلون إلى لا ثم ما فيش عبودية خلاص إلى لا ثم إلى ليس هناك أي عبودية مستدلين بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فقال شيخ الإسلام بأن حتى هي الغائية والمقصود حتى يأتيك اليقين اي إلى أن يأتيك الموت وسدل بحديث البخاري عندما وحديث عيشاء رضي الله تعالى عنها عندما قال وأما ابن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير فقد أتاه اليقين عن إيه أتاه الموت وفسر اليقين بمعنى الموت فسر ذلك جماهير السلف جماهير السلف من الصحابة كعبد الله بن عباس والتابعين كمجاهد وإكرمة وسعيد المسيب كلهم على هذا القول فالذين يسقطون الإرادة الشرعية يسقطون الصلاة والصيام والحج والبرج والطاع ويقولون بأن الرجل إذا وصل إلى اليقين خلاص سقطت عنه التكاليف شرعيا هذا كفر ومذهبهم هذا أشد كفرا من مذهب اليهود والنصارى ومن أمثلة هؤلاء السهر وردي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وابن عربي إلى غيرها طيب هناك طائفة وهم الطرقية اللي هم الرفعية والقصفية والدسؤية والشذلية والبكرية والنقشة بندية ده كله بقى هؤلاء يلبسون الشرك بالبدع يلبسون الشرك بالبضع فهناك من يغلب عليه الشرك منهم وهناك من يغلب عليهم الابتداء منهم تنظر تجد بالفعل إن شيخ سنبالكش إن هذا المصطلح مصطلح إيه بدعي والصوفية كلها ضلال وكفر زندخ وفسق وعصيان وما إلى ذلك لا فصل فصل إذا كل مصطلح لم يعرف في الزمن الأول لابد أن ننظر إلى ماهيته فإن دل على معنى صحيح قبل وإن دل على معنى مرهول رد يعني مثلا في هناك بعض المصالحات لم تكن في الزمن الأول مثل مصطلح الجهه في مبحث الاسماء والصفات الاعتقاد الصحيح أن الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته ينزل وقتما شاء كيف شاء وعند نزوله لا يخلو منه عرشه فلا يشبه شيء لا في ذات ولا في صفته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات فكما أن ذات ربك ليست لها كيفية معينة أن تعلمها، فكذلك الصفات ربك ليست لها كيفية معينة أن تعلمها. نزول النزول بالنسبة للمخلوقات يقضي النقلة والنقله يقتضي خلول المكان الذي عنه نزلت أنا الآن أجلس على كرسي فإذا نزلت على الأرض انتقلت عنه خال هذا الكرسي مني لكن ربك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ليس في حقه نقلة وإذا نزل لا يخلو منه إيه؟ عرشه تقول كام ده إزاي كلام إزاي ده يعني ينزل إلى السماء والأخ من العرشه سأضر بها مثلا بسيطا حتى تعلم عجز عقلك وعظم ربك انتم مثلا قولوا ربانيك أخ لو واحد بس كلمني أسمعه وأفهمه أليس كذلك يا أخوتي صحوا يا أخواننا لو كلكم كلمتموني في وقت واحد أنا أفهم حاجة يعني هم دلوقتي قول ربانيك وخمسمائي لو كلكم اتكلمت فقط واحد لن أفهم شيئا ولن أسعب شيئا هذا في قانون المخلوقات أن الأسماع تتشاغل بالمسموعات ماذا هذا إذا أنا أعود سامع واحد بس عشان أسماع أعود واحد بس طب اتنين بالكتير لكن خمسمية طب شتمية طب مليون طب مليون طب مليار طيب عشر مليار مش هدو بس تعشر مليار والجن والملائكة والنمل والحشرات والحيوانات والوحوش والطيور ده كله في وقت واحد له صوت ولغة يعلمها ربك سبحانه وتعالى الكل يتكلم في وقت واحد فالنمل له لغة والطير له لغة قالت نملة قالت إذن قول قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده أي لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون جملة حالية يعني بيوت النمل ايه سبحان الله قال ربي فتبسم ضاحكا من قولها من قوله اذا النمل له لغه خطاب طيب والطير علمنا منطق الطير إذا الطير له منطق وله لغة وكذلك حتى أهل النبات يقولون بأن النباتات لها لغة لها لغة والجبال لها لغة أثبت ربنا ذلك إن عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحمالها الإنسان وفي بعض الاثار ان الجبل اذا مر عليه ذاكر لله جبلين فواحد ذاكر لله مر على جبل عشان دايما تكون مصاصرين الذكر مش يمس كنا نأفلين بؤكم اذا مر ذاكر على جبل نادى الجبل على الجبل يا جبل لقد مر بي ذاكر لله فهل مر بك ذاكر الله سبحان الله قال ربي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم عن ابن بالدنيا أن الحسن سئل فقيل يا أبا سعيد وكان جالسا على خوام طبلية هل يسبح هذا الخوام قال كان يسبح يوما أو تاره إذا السماوات والجبال والطيش والوحش حيوانات نباتات رمال سموات سموات الاراضي الأن... الاناس الجن ده كله له لغه طب مين اللي بيعرف لود كله في وقت واحد مين طب الكلام ده يعني امر مش محير يبقى لما اقول لك ينزل الى سماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه ما تصدقهاش انت مش معنى بتصدق دي هذه كتلك وهذا كله حتى أقول لك بأن الكلام في الصفات عظيم وكيفيته لا يمكن أن تتصور فكما أن كيفية الذات مجهولة فكذلك كيفية الصفة غير معلومة المقصود من ذلك إن المصطلح الجهة بعض الناس قالوا هل الله عز وجل في جهة أم ليس في جهة هذا سؤال وهذا السؤال طرح في كتب المتكلمين وأصحاب الاعتقاد وأرباب الفرق وأصحاب المقالات علماء الإسلام جزاهم الله خيرا المحذرون لمساير الاعتقاد قالوا بأن هذا اللفظ لفظ بدعي لم يتكلم به السلف فلا يثبت ولا ينفع يبقى الالفاظ والمصالحات التي لم يتكلم بها السلف لا تثبت ولا تنفق اما نعرفها فيها ايه نعرضها على الكتاب والسنه فان دلت على مقصود صحيح قبلت وان دلت على مقصود غير صحيح ردت ورفضت اذا كلمه جهة لم يتكلم بها لا الصحابه ولا تابعين ولا تابع التابعين ما فيش حد يتكلم بهذا اللفظ ولا هذا المصطلح. إذا ما قلش إن ربنا في جهة أو الله ليس في جهة ولكن اساله ماذا تقصد بكلمة الجهاء؟ لو قال أقصر في السماء نقول نعم الله في السماء ولكن هذا مصطلح إيه بذعين. وهذا في كل نظير يمكن أن تقيسهم. والمقصود أن الألفاظ والمصطلحات التي لم تكن في الزمن الأول لا ترد جملة ولا تثبت جملة بل يتأمل شأنها فإن كان مضمونها خيرا قبل وإلا ردت ومن هذه المصطلحات مصطلح الالتزام مثل فلند اخ ملتزم وفلند اخ مش ملتزم إيه معنى كلمه ملتزم دي وإن شاء الله يعني سيكون لنا فيها جولة جولة ان شاء الله إما انا ملتزم هل الملتزم الذي اطلق لحيته ولبس قميصا وخسره ده أمر حسن اللحيه واجبه وتقصير الثوب سنه وهذا من جمله الهدي الظاهر اللحيه وتقصير الثوب ولكن من فعل ذلك هو ملتزم طب اين الاخلاق واين الاعتقاد واين المعاملات واين عماره الكون بالدين واين وأين وأين أمور كثيرة إذا الالتزام في انضباط عقائدي وفي انضباط اخلاقي وفي انضباط معاملات وفي عمارة الكون بشرع الله عز وجل يبقى اللي يعني حد كله بدا إيه؟ ملتزم فالتزم الشيء إذا أخذه بقوة وشدة فكان حريصا عليه وكان حريصا عليه إذا تزال فيها معنى القوة فيها معنى الاستمساك فيها معنى أخذ الأشياء مجتمعة فيها معنى عدم اتباع الهوى إذن لو واحد أطلق لحيته وقصر ثومه ولكن بيجذب وينم ويرائه وعنده فساد في العقيدة إذن هذا ليس متخزم في الحقيقة ليس ملتزم ليس ملتزم اذا التزام ده منهج منهج ولذلك افجع عندما مثلا واحده تقول انا عايزه اخ ملتزم وعندها مفهومها ان الاخ ملتزم اللي الملتحي اللي لابس القميص طيب اين عقيدته اين اخلاقه اين سلوكه اين تاثيره في الكون أين تأثيره في الكون؟ لابد يكون كل واحد مؤثر في الكون من خلال وظيفته الفلاح النجار الحداد يعني لابد المسلم ده يكون بياثر في الكون بوجه من الوجوه لابد لابد الكون ده كله متهيئ لك ايها المسلم لا لغيرك الكون ده كله لك انت قال الله وما قلقت الجن والانسا الا ليعبدوه وقال الله عز وجل في تفضيل بني آدم وتكريم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل لكله عشان ايه حتى يعبدوه, حتى يعبدوه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم ايكم الله يبقى خلق السماوات والأرض كله من اجل اختبار عبادة الناس لربنا يبقى إذن قضية مش مجرد أنت موجود في الدنيا تأكل وتشرب ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذن لك وظيفة في هذا الكون لا بد أن يصلح هذا الكون بشراء الله عز وجل كل واحد بجهده كل واحد في مكانه كل واحد في طريقته ولكن يظلنا جميعا شرع الله عز وجل لا نحيد عنه ولا ننحرف عنه فمفهوم الالتزام ليس موجودا في القرون الفاضل طيب يبقى دلوقتي المصطلح ده مصطلح بدعه لا مش مصطلح بذل لانه مصطلح يدل على علم أو علم يدل على مسمى يدل على معنى فدي مسألة علمية ولذلك تجدون في كتب أهل العلم يقولون لا مشاحة في الإصلاح من اختلفش في المسائل اللفظية الإصلاحية عديها طالما إن المضامين صحيحة وقريبة بيبقى فيش خلاف في المسائل اللفظية عند تحرير مصطلح السيرة وجدت أن هذا المصطلح لم يوجد قبل القرون الأربع الفاضلة بحثت في هذه المسألة ونقرت فيها تنقيرا عظيما فلم اجد هذا المصطلح موجود بالدلالة المعلومة وهي العلم الباحث الباحث أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في السلم والحرب في العبادة وغير العبادة هذا المصطلح لم يكن موجودا من قبل نعم هذا المصطلح موجود في القرآن ولكن ليس بمعنى العلم الباحث في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وذلك كقول الله عز وجل سنعيدها سيرتها الأولى قال علماء التفسير سيرتها أي طريقتها وحالتها الأولى ولذلك نجد أن العلماء الذين صنفوا في مناهج العلوم مثلا زي الخارزمي في كتابه مفاتيح العلوم لم يذكر ما يسمى بعلم السيرة لم السيره يعني مثلا يذكر علم الفقه علم الحديث علم كذا ولكن لم يذكر علم السيره بل قال باب الأخبار للحدة المتعلقة بالسيرة في مفاتيح العلوم والخارزم في القرن الرابع الهجري متوفى سنة 387 بيقول في باب الأخبار حيث جعل الفصل السابع في باب الأخبار الفاضن يكثر ذكرها في الفتوح والمغازي وأخبار عرب الإسلام ذكر حاجي خليفة هذا الرجل معني بطراجم وذكر أسامي الكتب والمؤلفين وألف موسوعة عظيمة في هذا الشام تسمى بكشف الظنون حاجي خليفة بيذكر حاجي خليفة بأن أول من صنف في السيرة هو محمد ابن إسحاق المتوفى في القرن الثاني الهجري، سنة 151 هجرية وأن أول من صنث في تهذيب سيرة ابن إسحاق هو أبو محمد عبد الملك ابن هشام وهو في القرن الثالث في القرن الرابع مدوفة 318 جري لو احنا تتبعنا ترجمة محمد ابن إسحاق سنجد أنه ليس في كتبه التي تركها كتاب يسمى بكتاب السيرة بل هذا المصالح مصالح يعني حديث والموجود في ترجمة محمد بن إسحاق أنه كان قصاصا وكثير القص وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يعجبه ما يذكره محمد ابن إسحاق في شأن القصص وأخبار المغازي والفتوح أخبار المغازي في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والفتوح أي فتوح بلاد فارس والعراق والشام وما ذكره الحافظ أبو يعلى الحنبلي أن البخاري لم يروي لمحمد بن إسحاق لطول روايته هذا الأمر يحتاج إلى تأمل لماذا؟ لأن هناك روايات صغيرة ذكرها محمد بن إسحاق ومع ذلك أيضا لم يرويها البخاري ولكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن البخاري لم يخرج له لأنه ليس على شرطه والله تعالى أعلى وأعلم وعند التأمل نجد أن أبا إسحاق ترك اخبارا وقصصا وروايات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن المغازي وكذلك عن الفتوح فتوح الشام وغيرها فهذه المسألة لابد أن نقف عليها لو احنا قرأنا في كتب السيرة نجد هناك طرائق لدراسة السيرة فهناك ما يمكن أن نسميها بطريقة السردية السردية نحن نأتي بالأحداث نسردها نسرد الأحداث وكتب السيرة السردية تبتدئ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين يدي هذا المولد من الإرهاصات وبيان حال العالم في ذلك الوقت كأحوال اجتماعية وسياسية ولغوية وثقافية وغير ذلك ثم بعد ذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم بعد ذلك نزول الوحي ثم بعد ذلك الهجرة الحبشة ثم بعد ذلك الهجرة المدينة ثم بعد ذلك الغزوات ثم بعد ذلك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولية أبي بكر الخلافة إيه كده خلصنا بإيه السير دا كنت بالسيرة السردية وممن اشتهر بهذا ابن هشام فيما شهر عنه بكتاب السيرة النبوية وكذلك الطبري في تاريخ الطبري وابن الأثير في كتابه الكامل وابن كثير الأول ابن الأثير والثاني ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وللعلم بأن معظم مادة البداية والنهاية مأخوذة من كتاب الكامل لابن الأثير معظم مادة البداية والنهاية مأخوذة من كتاب الكامل لابن الأثير هناك طريقة أخرى في التصنيف وهذه الطريقة بتكتهد في ذكر الأحداث مع ذكر الوقائع وتراجم يعني كل ما ذكر من أحداث ووقائع أثناء السيرة فإنها ترصد وتذكر ومن ذلك كتاب ابن سيد الناس المسمى بعيون الأثر هذا كتاب طيب جدا وبيقع في مجلدين كبار كتاب طيب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيار ومن الكتب المعاصرة في هذا الباب كتاب الخضر به نور اليقين والمبارك فوري الرحيق المختوم طبعا معظمكم اطلع على هذا الكتاب وكتاب الصلابي السيرة النبوية في هناك تناول ثالث طبعا التناولين دولة بيعتمد على السنين أو كثير منه بيعتمد على السنين السنة أولى حصل فاكر والثاني حصل فاكر والثالث حصل كذا التناول الثالث اللي هو سرد السيرة دون النظر إلى السنين دون النظر إلى السنين ومن أمثلة ذلك كتاب جوامع السير لابن حزم إن حزم لم يعن بذكر السنين، ولكنه أتى بالسيرة مجملة، وكتاب هذا في مجلد واحد، وقام على تحقيقه وإخراجه إخراج علمي فاضلا طيبا الدكتور إحسان عباس. ومن ذلك أيضا كتاب رائق وجميل جدا وقليل وجود هو مختصر سيرة الرسول لشيخ إسلام محمد بن عبد الوهاب. التناول الرابع في دراسه السيره هو ان ياخذ المصنف او المؤلف جانبا واحدا ويدرس هذا الجانب في السيره يعني مثلا ممكن ان هو يركز على الجانب السياسي في السيرة السياسي بمعنى ايه بمعنى النظام والإدارة النظام والاداره والتراتيب الحكوميه ممكن ان المؤلف هذه الجهة ممكن مؤلف تاني يرصد مسألة الأموال الأموال ما هي الأموال الموجودة عند المسلمين انواعها وأصنافها وكيف تجمع وما سبلها ومصارفها واليه انفقها وأثرها في المجتمع ممكن نجد هذا الأمر فهذه الكتب بتهتم بالجوانب الحضاريه يعني الكتب المصنفة في السيرة على حسب الموضوعات والقضايا بتركز على الجانب الحضاري ومن ذلك كتاب السمعاني الأدلة السمعية كتاب رائق وجميل ومفيد لمن أراد أن يدرس الجانب الحضاري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا كتاب الكتاني الترتيب الإدارية أو الحكومة النبوية كتاب في مجلد واحد وهو كتاب طيب رائق كذلك كتاب القاسم ابن سلام وهو كتاب الأموال ومن هذه الكتب المعاصرة التي ركزت على جوانب معينة دعوية أو جهادية أو اداريه أو, أو نحو من ذلك الأستاذ الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه الثق السيره فقه السيرة ركز على الجوانب الدعوية والجوانب السلوكية الموجودة وهناك مآخذ عظيمة جدا مآخذ عظيمة جدا على هذا الكتاب ولكن هذا الكتاب لا يعدم منه خير إن شاء الله ومن ذلك كتاب محمد منير الغبان وكتاب المنهج الحركي لسيرة نبوية وهذا الكتاب به طامات هذا كتاب به طامات ولكن يمكن أن يستفاد منه كفكرة كفكرة مش كمدة يستفاد منه كفكرة ومن ذلك أيضا كتاب أخونا الشيخ أحمد فريد مواقف تربوية من السيرة النبوية إذنه يركز على جانب معين يبقى مؤلف ركز على الجانب الإداري الترتيب الإداري وحتى نركز على الجانب الاقتصادي كتاب الأموال وحتى ركز على الجانب الدعوي في قصيرة. واحد ركز على الجانب ال الحركي إذا بسموه واحد ركز على الجانب التربوي إذا هذه جوانب ترصد السيرة من خلالها هناك تناول آخر وهو التركيز على قضية معينة في السيرة في قضايا شائكة في السيرة قضايا شائكة في السيرة من اخطر قضايا التي يقع فيها الاضطراب وفيها يعني المشاكل في السيره هي مواقف الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسموها فتره الفتنه اللي هي القواصم القواصم اختلاف الصحابه في توليه الخلاف وبعدين اختلاف الصحابة مثلا بعد مقتل عثمان اختلاف الصحابة في تولية علي نبي طالب والخلاف الذي حدث بين علي وبين معاوية ثم بين علي وبين عائشة وطلحة والزبير الموضع ده لعله من أخطر المواضع التي تواجه دارس السيرة بوجه خاص ودارس التاريخ الإسلامي بوجه عام فهناك بعض المصنفين بعض المصنفين اجتهدوا في هذه القضايا ودرسوها وإن كانت دراساتهم تحتاج إلى مزيد من النظر. من هذه الدراسات دراسة قديمة ومن أفضل ما كتب في هذا الباب ودراسة القاضي أبو بكر ابن العربي وكتابه القيم الرائع العواصم من القواصم ولكن النص الكامل النص الكامل ومذبوح في تونس مذبوح في بلاد المغرب يعني. الكتاب الثاني كتاب محمد المحزون وهو مسم أو يسمى بتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين هذا الكتاب جمع روايات ولكن لم يحقق هذه الروايات وبالتالي هناك كثير من الإشكالات لم تحل بعد قراءة هذا الكتاب من الكتب الجميلة التي أخذت قضية في التاريخ أو السيرة ودرستها دراسة قضت عليها كتاب شيخنا شيخ محمد ناصر الالباني عليه رحمة الله نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق قصة غراميقية تجدوها في كتب التفسير في سورة النجم يعني لو قرأت أي تفسير في سورة النجم هتجد قصة الغراميق فشيخ الشيخ الألباني عليه وقمت الله جمع كل الروايات الوالدة في هذا الباب وبين أنها روايات باطلة ولم تثبت هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن في هناك اتجاه إنه ياخد شريحة يأخذ قضية من قضايا أسيرة ويبدأ إنه إيه يدرسها دراسة معمقة إلى الياتية فيها بالفصل هناك تناول أخير لما كانت هذه التناولات السابقة لا تركز على الجانب الصحيح لا تميز الصحيح من الضعيف باستثناء دراسة الشيخ الألباني عليه رحمة الله لأنه اجتهد في تمييز الصحيح من السقيم ويليه دراسة الدكتور أحمد فريد ما وراء ذلك كلها دراسات لا تميز صحيحا من ضعيف والله تعالى أعلى أعلم التناول الأخير هي الدراسات التي اجتهدت في تصفيه السيرة وإظهار ما يمكن أن يسمى بصحيح السيرة النبوية ومن ذلك دراسة رائعة للدكتور أكرم ضياء العمري، ودي أول دراسة رائدة في هذا الباب لن يسبق أحد في هذا الباب جزاه الله خيرا وتسمى بالسيرة النبوية الصحيحة السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية ده عنوان الكتاب وقد وفق وأحسن وأجاب جزاه الله خيرا ويقع في مجلدين هذه دراسة تقع في مجلدين الدراسة الثانية ودراسة الشيخ الألباني عليه رحمة الله صحيح السيرة النبوية والشيخ وصل فيه إلى الإسراء والمعراج ثم اخترمته المنية ولو أتمه لكان عجيبا عليه رحمة الله ولو أتمه لكان عجيبا الدراسة الثالثة إبراهيم العلي له دراسة تسمى بصحيح السيرة النبوية هذه بعض الطرائق وبعض المدارس التي كتبت في سيرة نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما ما هي الطريقة التي ينبغي ان نسير عليها وينبغي أن نميط أو أن نزيح اللي عليها لنبينها ونوضحها الطريقة التي نختارها كمنهج علم رشيد لدراسة السيرة تعلمك وترزقك الفهم وتعينك وتفتح لك آثاق المعرفة وتدقق حكمتك وتقنن عقليتك هذه طريق ان شاء الله في درس المقبل تعلمونها بإذن الله تعالى فنقف عند هذا القدر إن شاء الله